أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ي حاميم تنزيل م من ح الكتاب الله العزيز ل ك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 أ م لهم شرك في السماوات إ ئ ت و ن ي بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ة من علم إ ن كنتم صادقين ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم قيام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 وكفرتم و به شهد شاهد من بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله ف آ م ن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات إن الظالمين الله لا يهدي القوم يهدي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 بني إ س ر ا ئ ي ل ع ل ل ى م ث ه ف ا م ن و ا س ت ك ب ر ت م إن ا ل ل ه ل ا يهدن ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا للذين آ م ن و ا لو ك الله ن سبقونا خيرا ما إ ي ه وإذ م ي ت د و ا به ف س ي ق و و ل ن هذا إفك قديم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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما أ ت ع د ا ن ن ي أ ن أ خ ر ج وقد خلت القرون من قبل ي وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن إ ن وعد الله حقا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 أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون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 ف أ ص ب ح و ا لا يرى إ ل ا مساكن كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في م ا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا و أ ب ص ا ر ا و أ ف ئ د ه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 موسوعه النابلسي للعلوم و ن ف ل ا ن ص ر ه ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م ن دون ا ل ل ه ق ر ب ا ن الله ا ل وما ح س ن و يفترون ا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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أ ل ي م ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أ و ل ي ا ء ا ل س م و ا ت و ا ل ولم أ ر ض ي ع ي ب خ ل ق ه ب ق النابلسي د ر ى للعلوم ى ي و يعرض الاسلاميه ذ ي ن ك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 ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إ ذ ا أ خ ن ت م ه م فشدوا الوثاق فاما من بعد و إ م ا فداء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 س ي ه د ي ه م و ي ص ل ح ب ا ل ه م و ي د خ ل و م الاسلاميه ج ن ة ع أ ق د ا موسوعه ك م ا كَفَرُوا ل ذ ي ن ف ت ع ل لَهُمْ أ أ ض ل النابلسي ه م ذَلِكَ ب أ ه ه م ك ر و مَا أ ن للعلوم م ا أَفَلَمْ ا ل ر ي و ا كَيْفَ ا ل ي ن ا م ي ه موسوعه ر ا ل ي م و ل ل ك ا ف ر ي ن أ م ث ا ل ذلك ه ا ب أ ن ا ل ل ه مولى س ي للعلوم ا إن ا ل ا س ل ا م ن ي ا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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آ م ن و ا لولا نزلت س و ر ة فإذا آمنوا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 صمهم ص وأعمى أ ب افلا ر ه م أ يتدبرون القران آ ن أ ف ل ي ت د ب ر و ام ل ق ر آ ن أ على قلوب أ ق ف ا ل ه ا إ ن الذين ارتدوا على أ د ب ا ر ه م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 وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أ ع م ا ل ه م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أطيعوا ولا ت ب ل و س أ ع م ا ل ك م إ ن ا ل ذ ي ن كفروا وصدوا عن س ب ي ل ل ه ثم م ا ت و ا و ه م ك ف الاسلاميه ر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 وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغالكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا تدعون ف م و س و ي ه النابلسي ف م خ للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ك م ثم م ا ل ك و س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إنا فتحنا للعلوم ب ي ن ا ل ي غ ف ر لك ا ل ل ه م ا ت ق د م من ذنبك وما ذنبك و تأخر ي ت ت م م ن ع ه عليك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 ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ض ا ي ن بالله ظن السوء ع ل ي ه م دائرة ا ل س و ء وغضب ا ل ل ه ع ل ي ه م و ل ع ن ه م وأعد ل ه م جهنم و س ا ء ت م ص ي ر ه جنود ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض وكان ا ل ع ز ز ي ا حكيما إ ن أ ر س ل ن ا ك ش ا ه د ا ومبشرا ونذيرا ل ت م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه و ت ع ز ر و و و ت ق ر م ا ل ا إن ا ل ذ ي ي ن ب ا ي ع و ن ن ك إ م ا ي ب ا ا ي ع و ن ل ل ه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 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا, فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم إ ل ى مظالم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل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 ي د خ ل جنات ج ر ي من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر محمد ي ا ت ب ا ع ذ ا ب ا أ ل ي س ي